يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ ٱللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِين ولولا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَجْدٍ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 إنها شجرة تخرج في اصل الجحيم قلعها كان له رؤوس الشياطين فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنما ارجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضلع. وَمِنْ عَلَائِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إلا عباد الله المخلصين ولا قد نادانا نوح فلنعم المجيب ودجيناه واهله من الكرب العظيم